ويكلم الناس في المهد وتهلا ومن الصالحين قالت رب أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر قال كذالك الله يخلق ما يشاء إذا قبَّأ أمرا فإنما يقول له قُوَّة ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة لجيل ورسولني لبني إسرائيل ورسولني لبني إسرائيل قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطير كهيئة طير فأن فأنفخ فيه فيكون طائلا بإذن الله فأنفخ فيه فيكون ط. وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تاكلون وأنبئكم بما تاكلون وما تدخرون في بيوتكم إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَكُمُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَا ولي أحل لكم بعض الذي حرم عليكم وجئتكم بآية من ربكم فاتقوا الله وأطيعون الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فلما أحس عيسى منهم الكفر قَالَ مَن نَّصَارَى إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ آمَنَّا بِاللَّهِ وَأَشْهَدُ بِأَنَّ مُسْلِمًا ربنا منا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاستجب لنا شاهدين وما كرهوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ